ذلك القائد وتفسيره ساطع كالنجوم وفي روحيا سنه المصطفى وفقه الشريعه علم يدعو فقران نادى ذلك القائد وتفسيره ساطع الحمد لله رب العالمين صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو المجلس الرابع من مجالس الشرح المقدمة العشماوية في فقه أهل المدينة النبوية واليوم هو اليوم الثالث عشر من شهر رجب الفرد رابع عشر 11 عشر. رابع عشر. اليوم الثاني عشر قرر. الثاني عشر من شهر رجب الفرد سنة 34 من هجرس الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وقد تحدثنا في المجلس الماضي عن فرائض الوضوء واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنتحدث عن بقية الباب ونسأل الله عز وجل العون والسداد إنه ولي ذلك والقادر عليه إذا نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى وبعد ذلك نحاول أن ننتهي مبكرا حتى يكون هناك مجال للأسئلة لأن أخانا أبو هاجر بارك الله فيه عنده جملة كثيرة من الأسئلة، فنترك له المجال ولا شك أن الأسئلة تفتح المجال لامور لا يمكن أن لا تكون قد ذكرت في الدرس أو ليس جزءا اصلا من من المتن، لكنها تفتح المجال لابواب أخرى. فإن شاء الله إذن. قال المؤلف رحمه الله تعالى وتعالى واما سنن الوضوء فثمانيه غسل اليدين اولا الى الكوعين والمضمضه والاستنشاق والاستنثار وجذب الماء من الأنف ورد مسح الراس ومسح الاذنين ظاهرهما وباطنهما وتجديد الماء لهما وترتيب فرائضه تلاحظون بارك الله فيكم أنه أضاف سنه من السنن لم تذكر في مختصر الاخضري وهذه السنة هي تجديد الماء للاذنين وإلا فالاخضري ذكر سبعة سبع سنن ذكر سنن وكذلك فعل ابن عاشر رحمه الله وغيره من الشرح يعني ممن كتب في لا أقول شراح ممن كتب في الفرائض والسنن والنوع فيه طيب قلنا بأن السنة هي الأمر الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواغب عليه وأمر به فهي على هذا القول هي السنه المؤكدة على الصراح الأصليين معناها هي السنة المؤكدة وقاعدة المذهب أن السنة المؤكدة مأمور بها هي أمور مأمور بها مطلوبة ومن تركها أساء لكنه لا يأثم إلا أنه يطالب بأن يأتي بها إذا نسيها وإن تعمدها أيضا يأتي بها ومن تعمد تركها دائما فهو مجروح العدالة إذن من تعمد ترك السنن ولم يفعلها فهو مجروح العدالة إذن ولذلك قال الأصوليون رحمه الله عن السنة إنها أمر مطلوب في الجملة يعني هو هي من الأمور الشرعية المطلوبة في الجملة بمعنى أن تركها جرحة في صاحبها لأن فيه نوعا من الاستنكاف عن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أما المستحبات والمندوبات وما إلى ذلك هي أمور زبائدة هي أمور يؤجر فاعلها ومن تركها فلا حرج عليه وليست من الأمور التي يشنع أو يثرب على تاركها فهنا إذن الفرق بين السنة والمستحبي والمندوب وقد اختلف هذا العرف أو هذا الاصطلاح من عبادة الأخرى وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في الشرائط في السنن في فرائض السنن ومستحبات الصلاه تفصيل اخر في لهذه المساله بحول الله تبارك وتعالى طيب وقاعده ان هذه السنن التي سنذكرها الان وردت في احاديث عديده وذكرت في سائر الاحاديث التي ذكرت صفه وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم و الحديث التي ذكرت صفة وضوء الحبيب صلى الله عليه وسلم هي عديدة عن جمع من الصحابة عن عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن ابن عباس وعن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وعن جمع من الصحابة كل يروي لنا كيفية وضوء الحبيب صلى الله عليه وسلم وصفتها إما عمليا بأن ثم يقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل وإما أنه يحدثنا بذلك ومن ذلك كله أخذنا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالإنسان المحب للنبي صلى الله عليه وسلم يحاول قدر الإمكان جهده أن يتبع هذه السنن ولا يفرط فيها هذه السنن لم تذكر في الآية، آية الوضوء ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها قط في صفة وضوئه فلذلك كانت من السنن المؤكدة وإنما لم نعدها من الفرائض وإن كانت في مذاهب أخرى معدوذة من الفرائض لم نعدها من الفرائض لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لي احد الصحابة توضأ كما أمرك الله وماذا أمر الله؟ قال يا ايها الذين امنوا إذا قمت إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا حول رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إذن جعل النبي صلى الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بالوضوء كما أمره الله في الآية والآية لم تذكر جملة من الأمور التي سنتذكرها قول وأما سنة وضوء الثمانية غسل اليدين أولا إلى الكوعين يعني أن المرء قبل أن يتوضأ قبل أن يبدأ الوضوء يبدأ بغسل يديه إلى الكوعين والكعان هما هذان العظمان هما المفصل بين الكف والساعد فهذا المفصل هذا هو الكوع ويسمى أيضا الرسل, أيضا الرسل أو الكوع هو المفصل بين الكف والساعد فيبدأ الإنسان بالوضوء يأخذ الماء يحفن الماء يحفوه إذا كان عنده دلو أو عنده إبريق إذا كان لديه إبريق يضع يمينه ثم يصب ويفرغ على كفيه ويخلل بين أصابعه فيغسل ذلك جيدا والأصل في هذا حديث عثمان رضي الله تبارك وتعالى وفي صفة وضوئه ثم قال هكذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ قال فدعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات نقول دعا بوضوء والوضوء هو الماء الذي يتوضأ به فدعا بوضوء فغسل يديه ثلاث مرات وهذا الحديث متفق عليه وروي عن جماعة من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم ثم المضمضه والاستنشاق والاستمتار فأما المضبضة فهي إن يأخذ الماء وي يخضه في فيه ذات اليمين وذات الشمال ثم يمجه فإن شربه لم يأتي بالسنة وإن لم يخض الماء في فيه لم يأتي بالسنة فاذا لا يكون اتيا بالسنة الا اذا خض الماء في فيه ثم مجه ثانيه هكذا نص عليه العلماء رحمه الله تبارك وتعالى ويستحب مع ذلك ان يمرر باصبعه على اسنانه وستاتي المستحبات ان شاء الله في موضعها والمضمضه هذه ثبتت في صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه لنا عثمان رضي الله وتعالى عنه فقال ثم ثمضمض وقد روى جماعة من الصحابة مواظبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذه السنة ذلك لم يأتي حديث إلا وقد ذكر هذه السنة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما المضمضه والاستنشاق السنه حديث رواه الدار القطنين طبعا السنه هنا ليس بمعنى السنه عند الفقهاء انما معناها اجلها من امر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يكن يتركه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني يعني عن هدي وعن منهاجي وعن طريقتي وليس المقصود عن سنتي يعني السنة بعرف القطها إذن المضمضة والاستنشاق أما الاستنشاق فهو أن يأخذ الماء ويجذبه بنفسه إلى منخري ويجذبه بنفسه إلى منخري والاستنثار هو العكس هو أن يرد الماء بمنخري بالنفس ويغسل ما في أنفه من أذا يقال أنف الأنف هو هذا ويقال من خران وهما الثقباني اللذان في الأنف العامة عندنا لا يفرقون بين الأنف ومن خارف. يقولون نيف ومنخار وهذا خطأ لا شك من يعني من أخطاء عامة وإلا فنقول الأنف ومنخران لكل أنف من خران واضح؟ كذا وثالثها الاستنشاق، الاستنشاق والاستنثار. هذان السنتان أو هاتان السنتان ثبتتا في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عثمان بن عفار رضي الله عنه وغيره وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينثره والحديث الصحيحين إذن فليجعل في أنفه ماء ثم لينثره وهذا الحديث ذكر السنتين وثبت في حديث ابي هريره رضي الله عنه أيضا وفي حديث علي بن ابي طالب رضي الله وجهه سنه الوضوء ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثه البخاري أبو داودا والنساء إذن هذا الوضوء هذا هذه المضمرة والسنشارك والسنثار ثبت في السنة في أحاديث عديدة أنها من غرفة واحدة ويمكن أن تكون من غرفة واحدة ويضم من السنشارك والسنثار أو من ثلاث غرفات الغرفة الأولى للمضمرة والثانية السنشارك والسنثار إذا يجوز هذا ويجوز هذا وقد ورد احاديث عديده بالأمرين بالامور كلها اذا المضمضه والاستنشاق والاستنثار قال وهو جذب الماء من الانف وهذه الاستنشاق والاستنثار من السنن المؤكده ويستحب المبالغه فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في المرض والسنشاق إلا أن تكون صائمة إذا مأمور بأي بار الإنسان في المرض والسنشاق إلا أن يكون المرء صائما لماذا لأن الصائم يخشى أن يسبق الماء إلى حلقه فيفطر وهذا من أدلة الإفطار إذا دخل الطعام أو الشراب من غير وهذا له مجال آخر إن شاء الله في كتاب الصيام حول الله تبارك وتعالى طيب جيد السنة الخامسة هو رد مسح الرأس انظروا إخوة الفرض في الرأس الفرض في الرأس أن تمسحه هكذا مسحه واحده صح والسنه ان ترجع ان ترجع هكذا ترجع هكذا والمندوب او المستحب سيجي ان شاء الله ان تبدا من المقدمه الى المؤخره ثم ترجع فلو عكست كنت اتيا بالفرض وبالسنه ولم تأتي بالمستحب واضح هذه من التفصيلات الدقيقه التي يذكرها الاصحاب رحمه الله تبارك وتعالى الآن يعني يعني نحاول قدر إمكان أن نبين الصفة حتى إذا اطلع الإخوة على الدرس مصورا يعني يعني يأخذون السنة قولا وفعلا إن شاء الله تبارك وتعالى والأصل في هذا ما رواه عبد الله بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم على بدا بمقدم راسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدا منه والحديث رواه الشيخان رحمهما الله في صحيحيهما اذا بدا بمقدم راسه ثم رد اليدين الى المكان الذي بدا به السنة السادسة وهي مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما مسح الأذنين ظاهرهما باطنهما يعني هكذا السنة أن يغمس اصبعيه في الماء ثم يأتي بهما هكذا يضع السبابتين أو السباحتين في صماخ الأذنين ويضع الإبهامين على صفحتي الأذنين من الخارج ثم يمسح هكذا عليه السنة. راضح يا أخوة؟ قد ورد في ذلك حديث عديدة ومن ذلك حديث بن عباس رضي الله تبارك وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما روح الترمذ والنساء في سننهما الترمذي الترمذ والخزيمة والحاكم والسنة السابعة التي لم يذكرها بعض المصنفين في هذه المسائل وتجديد الماء للأذنين لأن الأذنين من الرأس فإذا مسح الرأس ومسح الأذنين معهما أتى بالسنة لكن يسن فأتى بالفرض لكن يسن تجديد الماء للأذنين لما رواه عبد الله بن زيد ابن عاصم رضي الله تبارك وتعالى عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه مسح أذنيه بماء غير الذي مسح به رأسه غير الماء الذي مسح به الرأس رواه الحاكم والبيهقي وصححه والحاكم أبو عبد الله النيسابوري الملقب بابن البيع رحمه الله هو شيخ الإمام أبي بكر البيهقي رحمة الله عليه أبي بكر أحمد البيهقي رحمه الله تبارك وتعالى ويقال إن جل الروايات التي يرويها البيهقي هي عن شيخه أبي عبد الله الحاكم النيسى بولي. الحاكم له كتابه المشهور وهو المستدرك على الصحيحين وله كتب أخرى ويروي فيها منها كتابه علوم الحديث وهو من كتب القيمة ومنها كتابه الذي ضاع لكن ينقل عنه العلماء أن نقول القيمه تاريخ نيسابور ونيسابور مدينة عظيمة خرج منها ائمه الكبار تقع الان في شمال ايران تقع الآن في شمال إيران وهي منطقه خراسان منطقه خراسان منطقة ممتده يدخل فيها شمال ايران شمال افغانستان وهذه مناطق كلها اليوم واما بيهاق فهي مدينه جليله تقع اليوم في تركمانستان أو أوزبكستان إحدى, إحدى هاتين الجمهوريتين وهي من ضمن بلاد تركستان وهي بلاد ما وراء النهر بلاد ما وراء النهر والنهر ها هنا هو نهر سيحون وجيحون هذان النهران من النهر العظيمة قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيحان وجيحان وديجل والنيل من أنهر الجنة أو الفرات والنيل من أنهر الجنة وورد في مقدمة التوراة أن هذه الأنهار من أنهر الجنة أيضا كيف كيف تكون أنهر الجنة وماذا موضوع آخر ليس مجال أنا إلا ما الشيء بالشيء يذكر ذكرت هذه المسألة هذه البلدان وهي إغان وأفغانستان وبلاد التركستان التي يدخل فيها تركمانستان وأزبكستان من الخصوص منها الإمام مخاري فيها مخارة سوارقند هذه البلدان كانت ملأة بأئمة الإسلام جل أئمة السنة والرواية خرجوا من هذه البلدان مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الإيمان بالثريا لناله رجال من فارس وفي حديث آخر ضرب على كتف سلمان الفارسي وقال لناله رجال من هذا يعني من قوم هذا الصحابي الجليل وهو سلمان الفارسي حتى إن بعض أهل العلم قالوا إن أفضل اللغات بعد العربية هي اللغة الفارسية لكثرة ما خرج منها من أئمة وعلماء وفضلاء وإنما جرّب السياق لهذا الكلام يعني الكامرات الجمود على مسائل الفقه لوحدها يبعث على شيء من الملل لكن إذا خلطناه بشيء من التاريخ ومن الثقافة وما إلى ذلك يعني يستفيد المرء أيضا طيب وروى الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى في موطئه النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان إذا توضأ يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه كان ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما إذا توضي أخذ الماء بأصبعه إلى أذنه ولذلك يا إخوة إنما اعتمد الإمام مالك على فعل ابن عمر لأن الحديث الذي ذكرته لكم سابقا فيه علم ولكن مما يقوي الحديث السابق أن ابن عمر كان معروفا بتشدده للسنة حتى إنه كان يفعل الأمر الذي هو من العباد العادات تشبهاً بالنبي صلى الله عليه وآله وصوله رضاً فلذلك كثير من العبادات التي كان يتمسك بها ابن عمر كانوا يعدونها من السنن لما؟ لأنه كان مشهورا بتشدده في اتباع السنة السنة الأخيرة والثامنة في حساب المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ترتيب الفرائض ترتيب الفرائض يعني ترتيب الفرائض بالطريقة التي ذكرت في القرآن وهو أن يبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم القدمين وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح لما قد نبدأ بما بدأ الله به وهذا حديث ورد في الحج، لكن العلماء قالوا العبرة بعموم السبب بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فقالوا معنى هذا أنه يستحب دائما أن يبدأ المرء في العبادات وما إلى ذلك بالترتيب المذكور في كتاب الله تبارك وتعالى. هذا واحد. ثانيا إنما عددنا ذلك الترتيب من السنن وليس من الواجبات لأن الواو لا تقضي الترتيب, واو لا تقضي الترتيب. لكن حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم تواتر عنه الالتزام بهذا الترتيب عددنا ذلك من السنن المؤكده ولذلك من نكس وضوءه فقد أساء ويمروا لعادة الوضوء الثانية لكن هل ينتقد وضوءه لا لا ينتقض وضوءه واضح من أجل هذا كله ذكر العلماء أو علماؤنا يعني هذه المسألة في سنن الوضوء قال العلماء رحمه الله وتبارك وتعالى وقد ورد في بعض الأحاديث شيء من عدم الترتيب الذي ذكر في صفة الوضوء المشهورة فدل ذلك على ان هذا على وجه الاستحباب وليس على وجه السنية وليس على وجه الوجوب. وبهذا نكون قد انتهينا من سنن الوضوء فندخل الان الى فضائل الوضوء قال رحمه الله تبارك وتعالى واما فضائله فسبع التسميه والموضع الطاهر وقله الماء بلا حد ووضع الاناء على اليمين ان كان مفتوحه والغسله الثانية والثالثة إذا كا اذا أوعب بالأولى والبدء بمقدم الرأس والسواك الله أعلم إذا جعل المستحبات أو المندوبات أيضا سبعة وغيره يجعلها أحد عشر كما فعل ابن عاشر رحمه الله والأمر يعني قريب هو اختصر على سبعة ليسهل على الطالب استذكارها وحفظها والفضائل يعني كما ذكر مام القباب في شرحه على قواعد القاضي عياض رحمه الله تبارك وتعالى فضيلة قال بمعنى فعيلة قال المازري رحمه الله تبارك وتعالى والمازري جسبة الى مازر وهي مدينة في صقليه وتعلمون بارك الله فيكم أن سقلية أخونا يقول لهم ممكن أن تعيد السنن باختصار نعم ممكن أن تعيد السنن باختصار طبعا الكتاب بين, يديك يا كتاب بين يديكم يا أخوة السنن الثمانية غسل اليدين اولا إلى الكوعين والمضوضة والاستنشاق الاستنشاق والاستنثار الماء الى الانف من الأنف ورد مسح الرأس ومسح الأذنين ظاهريما وباطنيما وتجديد الماء لهما وترتيب فرائضه. رأى؟ أقول ما زر مدينة في سقلية وسقلية كانت دار إسلام فتحها الإمام أسد بن الفرات تلميذ إمام مالك تلميذ الإمام مالك وتلميذ إمام محمد الحسن الشيباني رحمه الله وأسد ابن الفرات من أجلاء العلماء جاء عند الإمام مالك رحمه الله أخذ عنه ثم ذهب إلى العراق ورجع إلى الإمام مالك فجعل يسأله عن مسائل فقال له الإمام مالك إن كنت تريد قال هذه سلسلة فيت اذا إذا كان كذا كيف يكون كذا إذا كان كذا إذا أردت هذا فعليك بالعراق فشد الرحله إلى العراق فوجد محمد بن الحسن الشيبان تلميذة أبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى فأخذ ما عنده من العلوم ثم انتهى به المطاف لما رجع إلى المدينة وجد من مالك رحمه الله قد توفي رحمه الله فذهب إلى بلاد إفريقيا وإفريقيا هي تونس اليوم وكانت تحت ولاية بني الأغلب الذين كانوا ينوبون عن بني العباس في حكم تلك المنطقة من بلاد الإسلام فكان معروفا بالصلابة في الحق في الدين، فكان يدرس في جامعة كبير في في تورس إن لم تخلني الذاكرة أو القيروان في متوس أو القيروان ف فكان إذا بدأ يدرس ما تعلمه على أهل المدينة مالك رحمه الله تبارك وتعالى وما وأصحابه يكتظ المجلس بالطلبة فإذا درس ما عند أهل العراق يعني حضر بعض الطلبة فكان إذا جلس يدرس يقول له أعطنا من هذه من هذا الكيس لا من الكيس الآخر يعني من كيس أهل المدينة لا من كيس أهل العراق وأسد بن هو السبب في تصنيف المدونة. فإنه أخذ مسائل أبي الأحناف مسائل أهل العراق وكتبها وانطلق إلى مصر فلقي عبد الرحمن بن القاسم العتقي رحمه الله تلميذ الإمام مالك صاحب مالك عشرين سنة لم يخلطه بغيره فقال لو إني سالك عن كل مسألة فأجبني عنها فجاء فأجابه عن كل مسألة بما استحضره منه ذاكرتي. ورجع بها إلى تونس إلى إفريقيا وسمها أو سميت المدونة الأسدية مدونة الأسدية فالناس قالوا له يعني ما زلت على أن أتيتنا بأظن وأرى ويظهر لي يعني وتركت الأثر ما لم يعجبهم هذا الأمر فطلبها منه سحنون سعيد رحمه الله فأبأ أن يعطيه إياها فاحتال عليه وانتسخ تلك المسائل الجديد وذهب بها إلى إلى مصر فلقي ابن القاسم ولقي عبد الله بن وهب وكان ابن عبد الله بن أثرياً يميل عن الرأي إلى الآثار وكان ابن القاسم رحمه الله يميل إلى الرأي و. النظر أكثر من الأثر. فكان إذا قدم من عند ابن القاسم يقول له بنوام ماذا عندك؟ قال كنت عند ابن القاسم. يقول اتق الله يا ياخ. اتق الله. فإن الغلب هذه الآراء ليس عليها الأثر. ليس لها عليها أثر. فإذا ذهب إلى ابن القاسم قال من أين جئت؟ قال من من عندي بنوام. قال اتق الله يا بنوام. فإن أكتر هذه الأثر ليس عليها العمل. فجمع الكتاب من جديد، وأجابه الإمام القاسم هذه المرة إجابة يعني إجابة مستحضرة، وأعاد النظر بكثير من المسائل واستفاد من ابن وهب روايات كثيرة، ولذلك روايته سحنون عن ابن وهب كثيرة فاستدل لمسائل ابن القدس، يعني جمع بين المنهجين، بين الرأي والأثر وروى بأسانئه أيضا عن علي بن زياد التونسي وهذا روى آثار كثيرة خاصة عن أهل العراق ولذلك يمكن أن نقول ان المدونة نقلت فقه, أهل المدينة فقه المالك من كونه مدنيا إلى ان اصبح عراقيا أو تعرق كما يقال وأتى بهذا الكتاب ورتبه ونظمه فذهب ذهبت مدونة أسد المفراد وتمسك الناس بمدونه سحنون بن سعيد رحمه الله وهي المعروفه هي هنا ان هجومنا في المكتب اذا المهم هذا الشيء بشيء اذكر انا ما تصبشت لا ماتت مشت. لم يعني لم يعد الناس بها فضاعت مع الزمن يقال اظن اذا لم تخرج من منها قطعة في بعض المكتبات لكن ذهبت يعني لم يعد لها اثر اسد الفرات هذا ضاق به ذرعا الامير ابن الاغلب فأراد أن يتخلص منه فماذا فعل؟ أرسله قائدا للجيوش الفاتحة لسقلية فذهب وفتح سقلية وأصبحت دار إسلام وستشهد رحمه الله ورضي عنه هذا الشيء بالشيء يذكر عن سقلية وبقيت سقلية دار إسلام أربعمائة سنة سقلية أصبحت دار إسلام أربعمائة سنة وخرج منها من أئمة المذهب جماعة منهم الإمام عبد الحق الصقلي صاحب النكت على المدونة ومنها الإمام جماعة من من من أئمة رحمه الله ومنه الإمام المازر رحمه الله المازر أحد أحمد الصقلية وتعلمون يا إخوة أن إيطاليا هذه تعرف إذا من يعني من من يعرف الخرائط ويعرف الجغرافيا إيطاليا مثل الحذاء هذا الجزء الأسفل من حذاء إيطاليا كله كان مسلما بل وأكثر من ذلك الجزء العلوي أيضا جهة القلب وربع أو ثلث, أستفر ثلث سويسرا والجزء العلوي نصف أو ثلث فرنسا إلى حوالي مئة كيلومتر من باريس كلها كانت دار إسلام كلها فتحها المسلمون ووصلوا إليها وكانت قصدوا من ذلك أن يفتحوا القسطنطينية من جهة الغرب بعد أن لم يتمكنوا فتحها من جهة الشرق يعني كانت همة عالية وستفتح روما وتفتح القسطنطينية ثانيا ويقام فيها دين الله عز وجل بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن القسطنطينية ستفتح قبل روميا ورومية ستفتح هذه هذا وعد الحجم صلى الله عليه وسلم نحن لا نشكه موعود الله عز وجل وموعود الحلم صلى الله عليه وسلم إذا قال الإيمان المازري رحمه الله تبارك وتعالى الفضيلة كل فعل له فضل فيه أجر من غير أن يستحق الذم بتركه ولا وهذا الفرق بينه وبين الواجب فرق بينه وبين الواجب وأما الفرق بينه وبين السنة فزيادة الأجر ونقصانه وكثرة تحضير صاحب الشرع فكل ما حظ عليه واكده واكد امره واعوى قدره سميناه سنه كالوتر وما في معناه وكل ما يسهل في ترك يسهل في تركه وخفف امره سميناه فضيله ليشعر المكلف بمقدار الاجر في الافعال فيقدم فيقدم الاولى فالاولى يقدم الاولى فالاولى ويعلم مقدار ما يتقرب به واضح يا أكوان؟ إذن ما هي هذه السنة؟ السنة الأولى أو المستحب المندوب أو المستحب المندوب أو المستحب الأول وهو بأن يقول بسم الله قبل البدء في الوضوء ولن أقول لكم ان الاصل في ذلك هو حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو لا وضوء لمن لم يكر اسم الله عليه لأن هذا الحديث في اسناده كلام ولانه بظاهره يفيد وجوه لا يفيد استحباب ولكن الحجه في, هذا في هذه المساله المستحبه هو حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في لما كان لم لم يجد الماء صلى الله عليه وسلم ونبع الماء من أصابع الشريفة فقال الصحابة توضؤوا بسم الله يعني توضؤوا قائلين بسم الله والحديث الصحيح فدل ذلك على استحباب التسمية وإنما لم نقل بوجوبها مع أن الحديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه والحديث رواه أحمد وأبو داود الترمذي في العلل وابن ماجر الحاكم وصححوا جماعة بمجموع طرقه لكن حيث إن جميع حديث صفة الوضوء لم تذكر فيها بسمها وهذا الحديث في إسناده كلام ويتقوى بمجموع الطرق فدل ذلك على أنه لا أقل من أن نقول إن الأمور مستحب وليس بواجب ولا من السنة المؤكدة. ورحى إخوة. إذن الأصل في هذا الباب هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. توضأوا بسم الله والسنة الثانية وهي موضع الطاهر. قال علماؤنا رحمه الله. قال بعض العلماء المعاصرين رحمه الله أو حفظه الله, الله قال الحمام أو المرحاض اليوم فيه المرحاض الذي تقضي فيه حاجتك بيت الخلاء وفي الحمام الذي تتوضأ فيه فإذا كيف تصنع والمكان كله واحد قال عين مكان الخلاء هو الذي يكره الوضوء فيه مخافة يعني يرجع عليك أو شاش أو شيء ذلك وتحصل في نفسك يعني مخافة الوسواس يعني أما إذا توضأت في المغسله أو ما فقد خرجت من المكان الذي فيه أذى وقد أخرج أصحاب السنن النسائي ترمذي مماجا عن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامه الوسواس منه والحديث صححه الحاكم وغيره من الماء اذا نهى عن الوضوء في المستحام وقال عامد له سواسي من تقل قد لعله أصابني شيء من الرشاش أو شيء من ذلك مثل نجل ومن الأمور المستحبة قلة الماء فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس بن المالك رضي الله عنه كان يتوضأ, بالصا يتوضأ بالمد والمد هذا قدره يعني كأس كوب كبير، أو غراف، يكفي للوضوء، كان يتوضا بالمد ويغتسل غسله من الجنابه بالصاع إلى خمسة أمداد، والصاع هو أربعة أمداد، يعني مقدار سطل متوسط، يغتسل ويغسل جسده كله به، فهذا أقصى ما يكون من الاقتصاد في في استخدام الماء والحديث الصحيحين هناك حديث أخرى في إسنادها كلام مثل حديث عبد الله بن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضع ويبالغ الوضوء في الماء فقال ما هذا السرف فقال في الوضوء إصرار فقال نعم وإن كنت على نهر جارع حيث في السنن في صحيح في سنن ابن ماجه انفرض به ابن ماجه ولعلمكم يا إخوة أن ابن ماجه إذا انفرض بحديث دون بقية أصحاب الكتب الستة فيغلب على تلك الزيادة الضعف ولذلك قال المحدثون إن سنن ابن ماجه إن أضعف كتب الكتب الستة أقوى طبعاً الصحيحان وأقوى السنن النسائي وأبو داود ثم يليهم الترمذي وأدناهما ابن ماجه وذلك بعض العلماء اقترح بدل ابن ماجه قال موطأ مالك وهذا ليس بشيء مع جلالة في الموطأ لكن الموطأ لم يأتي بكلام النبي صلى الله عليه وسلم محضن لأن كل ما فيه من الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم حوالي خمسمائة حديث مع أنه يحتوي على ألفين رواية إذن فقط خمسمائة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال آخرون بل بدل سنة بمهاجة نضعوا مسند الدارمي لكن ذهب الأمر على أن الكتب الستة هي هذه الكتب التي ذكرنا لكم ما في صلاة سيدنا محمد؟ ال المستحب الرابع ووضع الإناء على اليمين إن كان مفتوح لأنه أمكن في الاستعمال تعرف إذا وضعت الإناء على يمينك تأخذه بيدك هكذا وتستخدم أما إن كان على يسارك ففي ذلك حرج لكن إن كان إن كان يعني إبريقا يمكنك أن تضعه على يسارك فتضعه على يمين وتستخدم أو تضع حتى يعني تضع على يمينك أو على يسارك على ما مهم هذا الأمر يعني هذا المستحب هو من باب يعني التسهيل على المتوضئ المستحب الخامس وهو الغسله الثانيه والثالثه الوضعه صلى الله عليه وسلم كما في حديث صفه وضوئه صلى الله عليه وسلم وكما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثه ثلاثا ثم ثلاثا قال هذا وضوئي وضوء الانبياء قبل وضوء خليل خليل ابراهيم عليه السلام لكن هذا رواه ابن ماجه انفرد به عن كتب من ستفو ضعيف وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ااا قا قال من توضأ واحدة فتلك وظيفة الوضوء التي لا بد منها ومن توضأ اثنتين فله كفلان من الأجر ومن توضأ ثلاثا فذلك وضوء وضوء انبياء قبلي والحديث أيضا مما انفرد به ما جاء عن كتب الستة واسناده لا بأس به لكن هناك احاديث كثيرة أنه سواء سنتوضاء مرتين مرتين ثلاث مرات ومرة مرة فدل ذلك على أن هذه هذه من المستحبات جيد السادس البدء مقدم الرأس وقد ذكرت لكم أن السنة ذكرت لكم أن السنة هي رد مسح الرأس، وأن الفريضة هي تعميم الرأس، وأما المستحب فهو البدء بمقدم الرأس. في حديث لابن زيد من عاصم رضي الله تعالى عنه في سبب الوضوء، وبدأ صلى الله عليه وسلم بمقدم رأسه حتى ذهب بما إلى قفاه، والحديث متفق عليه، وأخرها السواح. وهذا خارج الوضوء لكنه يعني مرتبط به والسواك هو أفضله بعود الأراك ويجزي عنه الفرشات التي نستخدمها أيضا لكن الأفضل عود الأراك لما فيه من نحاس الكثيرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحرص على الاستياك ودخل عليه بعض الصحابة بأسنان صفراء فقال ما لي أراكم قلحا والأقلح هو الأصفر الأسنان فقال ما أني أراكم بقلحة إستاكوا أمرهم باستواك وقال أمرني جبريل عليه السلام باستواك حتى خفته أن أدرد والأدرد هو الذي سقط سقطت أسنانه الأمامية قال قلال أدرد وامرأة درداء ومنها أم الدرداء فالدرداء هي التي سقطت أسنانها الأمامية والأصل في هذا حديث أبي ورادة رضي الله وتبارك وتعالى عنه أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتم باستواك مع كل وضوء وعواه الإمام مالك وعواه النسائي وصححه جماعة ونكتفي بهذا والحمد لله صلى الله رسول الله إذا كان هناك أي استفسار السول فتفضلوا بارك الله فيكم أصحابنا أصحابنا يعني إذا قلت في باب الفقه قال أصحابنا يعني المالكين إذا قلت قال أصحابنا يعني المالكية أما إذا كنت أتكلم في باب العقيدة وقلت قال أصحابنا فأقصد بهم الـ الـ الـ الـ الـ الـ السنه الـ السلفيين يعني وليس وليس الأشاعر يعني أو المتكلمين وإذا قلت قال أئمتنا بشكل عام أقصد علماءنا بشكل عام أرك الله فيك داخل يعني مرحب نعم. ف... تسمية إن مسمية أما أيوة هذه حقيقة مشكلة ظهر <تصفيق> <ضع> أنك إذا دخلت تقول بسم الله ثم تدخل الميضة وتنوي التسميه على يعني على أو إذا يعني نظفت الحمام والمرحاض انتهيت ف يعني أصبحت خارج المكان الذي فيه الأذى فيمكنك أن تسمي إن شاء الله تبارك وتعالى قلن بعدين تسمي بدونها يعني تسميك نعم لكن إذا لم تنطق بها فكأنك لم تقولها م. يعني إذا لم تحرك لسانك وتسمع نفسك كأنك لم تقولها م. طيب أخونا أبو هاجر م. هيا أطلق أسئلتك وبارك الله فيك قبل أن تبدأ أخونا زكريا يقول نريد تفصيلا في مسألة البسمة التي في قبل الوضوء هل هي واجبة؟ ناء لا, لا هي مستحبة وليس من واجب. طيب أخونا الشيخ حدوشي سلام عليكم حفظ الله شيخي أنا عثمان عثمان أبو يحيى ما شاء الله استقنا لك يا أبو يحيى حياك الله يا أبو يحيى مسرور لي أن تكون بيننا تفضل إبني مبر ابن الطيب تفضل هل تقديم السنن أخونا نعمان يقول هل تقديم السنن على بعضها ينبني على شيء بجهة الكراتي وعدمها تقديم السنن ترتيب السنن بين بعضها البعض من الفضائل كما ذكرها ابن عاشر رحمه الله وذكرها الأخضر الأخضر ذكرها ولذلك هذه من الأمور التي ذكرها الأخضر وذكر ابن عاشر ولم يذكرها الأشمال Ja atfoddol, ja, Jeszcze trochę... Jeszcze nie to O mój Boże, <تصفيق> يقول السلام عليكم ورحمة الله, ورحمة الله لو تكرمت أن تبين لنا مرة أخرى أمر الغسالات خاصة عندما يرى أنه لا يفزئ غسل المجساد بغير الماء يعني ماء القراح تقصد وحينها يخرج الماء عن إطلاقه فوضعت ملابس نجسا تنجس كل ما في الغسالة والماء أصلا فيها كما قلنا ليس بماء طهور بل هو ماء مسحوق الغسيل عند إخراج الملابس لشطفها بماء طهور في اناء يتنجس الماء بمجرد وضع الملابس فيه اذا اخذنا بقول ان نجست قد تؤثر في الماء ما لم يبلغ قلتين وعليه لم تطهر الملابس وهل هذا التوصيف صحيح ام لا وان كان لا فما الصحيح في مساله بارك الله فيكم فانه شيخنا الشافعي يرون ان هذه الرساله لا تطهر الملابس كما في الحاله التي ذكرتها لكم يا اخي انظر بارك الله فيكم الشافعية يعني عندهم شدة في هذه المسائل حقيقة مذهب الشافع حقيقة من أشد المذاهب في كثير من الأمور حتى كان بعض أصحابنا من أهل حضرموت يقولون مذهبنا مذهب أهل الورع مذهبنا مذهب أهل الورع لكن انظر نحن نختار مذهب الإمام أبي حنيفة ومن أصحابنا من عد السلام وهو رحمه الله أن ال ال النجاسة إذا ذهبت عينها ولو بغير الماء فقد طهر الثوب وفي مذهبنا أيضا أن الماء أن نجاسة إذا استحالت معنى كيميائيا لم تعد موجودة فإذن انتهى أمرها. وبناء عليه لا شك أن هذه الشفاطات أو الغسالات التي تحدث عنها عندما يدخلها الثوب نجساً يخرج ولا أثر النجاسة فيه بتاتا فلذلك يعني لا نشدد في هذا المسألة أنا إذا ذهبت عينه النجاسة فهي طاهرة إن شاء الله تبارك اخت أخت أم مريم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته الأخ موسى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته طيب أخونا أبو يقول هم يتشددون جدا في المياه ويرون أن قطرة بول إن سقطت في ماء أقل من قلتين يتنجس الماء هذا الذي درسون إياه في متون الفقه كامت أبي شجاع لا تنسى أخي الكريم أن الإمام الغزالي رحمه الله قال وذدت لو أن مذهب الشافعي كان كمذهب مالك في الطهارات أو في المياه لأن مالك ليس عنده هذه الشدة ولذلك يعني يعني الدين الله ييسر دين الله ييسر الزيد طيب هل ينجس الماء إذا تغير أحد أوصافه بسبب مجاورته النجاسة لا مخالطته لها والله تبارك وتعالى أعلم إذا لم تخالطه النجاسة فإنه لا ينجس إن شاء الله تبارك وتعالى ما الفرق بين ذهاب عين النجاسة وارتفاع حكمها؟ ارتفاع حكمها هو مسألة شرعية بمعنى أن النجاسة غير موجودة لكن حكمها من عدم جواز الصلاة بذلك الثوب وما إلى ذلك ما زال قائمة وهذا يكون إذا قلنا إن النجاسة لا تزول إلا بالماء الطهور لكن الصحيح والله تبارك وتعالى أعلم أن النجاز تزول بزوال عينها وحتى عند أصحابنا فإنهم يجيزون يجيزون إزالة الدماء من السيوف بمسحها مخافة أن تصدأ قالوا لأنك إذا غسلتها بالماء تصدأ وإذا صدأت ذهب النفع بها وأجازوا مسح أو إزالة النجاسة من من الأحذية بالمشي بها قالوا الأرض تطهر بعضها بعض وأجازا كثير من الفقهاء وهذا نص هو الحديث والحديث مطلاً يوم مالك أن المرأة تمشي على الثوب الطويل ففقالت يطهرها ما بعدها إلى غير ذلك الأمور التي تدل على أن مذهب الأبي حنيفة في الباب هو أقوى المذاهب الله تبارك يقول ما هو الراجح في مذهب السادة المالكي في حكم الماء إذا تغير أحد أوصافه بملح, بملح بحري بملح بحري هل هذا الملح يعني إذا كان لا ينفك عنه أو لا يصلحه فإنه يصبح ماء طاهرا لا يصلحه للعبادات أما إذا كان من الماء نفسه كما البحر نفسه هو مالح هذا لا يؤثر فيه إن شاء الله طب الملح مستخرج من ماء البحر لا من الحجارة نعم إذاً على هذه القاعدة التي ذكرتها لك طب إذا أصابت أن أح أحداً النجاسات التالية خنزير أو كلب ولغة أو شربة من حوض ماء أو طبعا الخنزير والكلب على مذهاب إمام مالك طاهران ليس بنجسين جسين إنما نجستهم معنوية وليس من نجاسة حسية أو قليل بول أصاب قليل ماء الماء القليل ولم تغير أحد أصاب مثل فما حكم الماء من حيث طهورية هو طاهر هو طاهر لأننا قررنا بأنه إذا لم تتغير إحدى الأوصار الثلاثة فالماء وتكره يكره استخدامه في العبادات لكنه يدوز نعم نعم نعمان أخونا نعمان يقول السلام عليكم وعليكم الله رياض وعليكم وصحة الله كين واحد ثلاثين أخذ قبل كمقلب الزل لكن النوبر الفلس كموربعين طيب إذا نقفها هنا إن شاء الله هل يتم تسجيل الدرس؟ نعم كل درس ينزل إن شاء الله تبارك وتعالى قد نزل إلى الآن ثلاث درس درسان سينزل الثالث إن شاء الله بيهن. غدا إن شاء الله ينزل غدا الدرس الثالث بحول يا خي. أبو هاجر ماذا أكمل إذا أصابت نجاس الماء فغيرت أحد أوصافه ثم زال هذا التغير بنفسه وعاد الماء كما كان فماذا نحكم على الماء حينها إذا كان من باب الاستحالة فيصبح ماء طائرة وإذا كان على قول من قال بأن النجاس إذا ذهب أثرها فهو كذلك أيضا لا تنسى أن بئر بضاعه كان يلقى فيها الحيض والنتن والحب الكلاب وكانت تتغير بنفسها تفضل أخي أبو هاجر أكمل أسئلتك هي تقرب من عشرة تلك عشرة كاملة تفضل إذا أصابت النجاسة الماء تغيرت أحد أوصافه ثم زال هذا التغير بنفسه وعاد الماء كما كان فبماذا تحكم على الماء حيناء أجبت عن هذا أجبت عن هذا الآن تفضل يا أخي سؤال خارج الفقه أبا إحيان هذا دعه في الخاص إن شاء الله طيب، أصابت النجاسة الماء فغيرت أحد أصافه فأضفنا إليه ماء آخر فذهب التغير هل يطور الماء؟ نعم يطهر نعم يطهر بالمكاثرة ولذلك النجاسة في البئر بماذا نطهر البئر؟ بالنزح تنزح تنزح تنزح حتى تذهب أثر النجاسة وكذلك بالمكاثرة حتى تذهب حتى يذهب أثر النجاسة وبذلك يعني أي مكان فيه نجاسة ما هو الراجح في المذاهب في حكم روث وبول ما يكره رحمه طاهر هذا الصلاة طاهر اول المذهب مذهبنا مذهب امام مالك رحمه الله انه طاهر او الصاد طيب إذا وقع فأر في الماء وخرج غليا جس الماء إذا لم ي... اذا ال... اذا لم يكن الفر... الفأر متنجساً ولم يموت في الماء فلا ينجس الماء وإن مات فيه إذا مات وتحلل فالماء نجس لا شك في هذا لا شك أنه وتعفن الماء فهو نجس ولذلك نصر العلماء على أن الفأر إذا وقع في السم إذا كان جامدا يلقى الفأر وما حوله وإن كان غير جامد يعني سائلا فهذا يعني لا يصلح الآن للأكل لأنه يتنجس وياذكروا العلماء يقول أما العبرة بتغير الأوصاف نعم هي حقيقة بتغير الأوصاف لكن كيف ست كيف ستضبطوا هذا الأمر كيف ستضبطوا وجود فأر متحلل في سطن من السمن كيف ستضبطوا هذا ال ولذلك إذا وقع الفأر في طيب إذا وقع في الماء ما لا نفس سائلة له مثل عقرب خرجت حية سبحان الله كيف تحولت من عقرب إلى حية؟ من أين جئت بهذا السؤال؟ لو كنت زمن الإمام مايت لقال لك هذه سلسلة بنت سليسلة أنت يا أبا هاجر على مذهب أسد من الفرات هل ينجس الماء وإن فيه هل ينجس أم العبرة بتغير الأوصاف؟ <تصفيق> المهم العقرب لا يتحول إلى حياء ومنهج ومن ان مالك هناك لا نسأل إلا عن أمور من يجب ان يكون هناك من يجب ان يكون هناك من يجب ان يكون هناك من يجب ان يكون هناك من يجب ان يكون هناك من لا نفس سائلة له من يجب ان حتى لو وقع في خرجت على قيد الحياة هذا أدعا لأن لا تكون نجسة طيب إذن إخوة نقف هنا إن شاء الله حيوانة برمائية ضفطة على السرطان الصحفة إذا مات في الماء وغيرت أحد أوصافه لينجس أم لا؟ إذا غيرت أحد أوصافه فالظاهر أنه إذا غيرت أحد أوصافه هذه مسألة أريد أن أراجع لا، لن أجيبك الآن هل الخمر نجسه؟ الخمر على مشهور المذهب نجسه على مشهور المذاهب نجسه وإن وضعت في إناء هل ينجس الإناء؟ لا, الإناء لا ينجس لكن لكن يجب غسله قبل أن تضع فيه شيئا آخر وإن تحولت بنفسها إلى خل هل يطهر الإناء تلقائيا؟ نعم نعم يطهر لأن الخل طاهر هذا منصوص المذهب ويجوز استخدامها إذا تخللت بنفسها يجوز استخدامها هل دخان او رماد النجس نجس؟ وهل ينجس الماء إذا سخنا بنجس؟ آه إذا لم يغيره ولا يختلط به فليس بنجس إن شاء الله كلام أخينا عن تحول عقرب حية فقط جملة اعتراضية ليس لها محل من السؤال <تصفيق> طيب إذا نقف هنا إن شاء الله تبارك وتعالى على أمل أن نلتقي بكم إن شاء الله يوم الاثنين القادم والحمد لله صلى الله على رسول الله تؤيدنا عزة المسلمين هي قد قهرنا عنيدا ظلوم فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.